اي اي ولهاه ولهاه الغاه دمعي والله نغاه اي دمعي اي اي والله ولا عفتني لا ولا عندي هي اي لا ولا عندي ولا اه هي اي يا من اي والله يا ريت هي ايي ولا حياه ولا حياه يا اهل <سؤال> و وشفت الجراي والصع Boo-hoo. Yeah.